عرفت ربنا ولك الحمد على إيش هل عيناك مكفوفتين وما ترى الطريق وتحتاج إلى قائد تقول لا أقول عرفت ربنا ولك الحمد على إيش إذا أردت تنظيف نفسك هل تستطيع أن تحرك يدك تقول نعم أقول غيرك ما يقدر يحركها عرفت ربنا ولك الحمد على إيش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 أن تفقد أطرافك وما تستطيع تنظف نفسك ثم تتذكر ربنا ولك الحمد على إله إذا استشعر تجد أنك عاجز فتقول ربنا ولك الحمد حمدا ما تستطيع تكمل حمدا طيبا كثيرا كذر إيش من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ما يكفي وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد وكل ما لك عبد إن فضله كان عليك كبيرا لن تملك بعدها إلا أن تخل ساجد لله عز وجل وتجعل أعظم ما فيك تبينك وأنفك في الأرض ثم تعلم بمقدار ضعفك وشكرك له ثم ترفع تقول ربي فيك يا رب والله ما تقدر ولا كفيت ولا وفيت بشكره سبحانه وتعالى